بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألف لام ميم را 124. تلك آيات الكتاب والذي 119. إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 110. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى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 111. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال 112. له دعوة الحق 113. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء 114. إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه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 117. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 118. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور 119. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 117. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 118. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 119. ومما يوقدون عليه في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 111. ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية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 ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تركلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى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 124. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب 125. وكذلك أنزلناه حكما عربيا 126. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك, ما لك من الله من ولي ولا واق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 وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن ناتِ الأفضل نقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب